ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت له ما لم ممدودا وابنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدك الا انه كان لاياتنا عنيدا